The ابط النبي الهادي وكما لو حي الماء كنز الرسالة ويل علم ويل حيك ما اوصاف الجلال اللي يوصف بها اسمه صوت الإمام وسير حياة في الأم، صوت الإمام، وسير حياة في الأم، أفلاك السما في الهوا، كوكان الأيمل في الهوا، كوصعبار للما يقصون. يا ابن امي يا المظلوم يا ابن امي يا المظلوم يا <تصفيق> للعارش وروح القدس لهذا عليك القارب يا ابن امي يا الما يا ابن امي <تصفيق> يا الما <المغلوم تصفيق> بفقدك يا اخو يا ابن سيدي العتيره جبريل عاكه وهل ليل عبر وبسمك نعدي يا حبي بالزهره او ارض تعيش الحزن وي الحسره او تعيش الحزن وي روح النبي المختار والنوتعالي <تصفيق> كار مافن فوتو يا ابن امي يا صوابك يا ابن عمي شس غير لويصي غير يا ريت صوابك وابني يداه هر في صوابك اهلليل مفجوع الخالق الخاله هل يا لمف جوع الخالق واحبابي عمرك حزين واعلام ومن الميحل ما دام ومن وقف هيك ما حرم يا ابن يا الما المظلوم <تصفيق> روح يا المظلوم يا العارش من القدس نادى القاضي يا ابن أموي يا يا ابن يا داك من شاف صيلة بتعزمك تعزيمك راح تدري ذيب كل صيلة في تغير وانت على داك يا الوادي عاوصبك. وتشهد شهد حياتك ويل هي باسمك وتشهد حياتك ويل هي باسمك اسمه شدة حقي وياك وما سلاميت لعدا تنتظر ذاك اليوم يا ابنه يا المظلوم يا ابنه يا المظلوم الليل العارش يا يا المالو من غدريتك تاني الهدف بين الاثنين تحيي الظيلة لالحاقده وطمسه يديه وتصبح ويلة في الأمر ويبذك الحين ما ديرت ويل رايه صبحت بيدي حزين ما ديرت ويل رايه صبحت بيدي حزين خابتني ويا عدى وما ازل عن ما اسرار دون هجك ظل ماعلو يا ابن موي يا المغلو يا ابن يا المغلو الليل العا يا ابن أمي يا المظلوم من غم عيونك يا راعي الإحسان الدنيا بحزين وانفجر شيل رايح ريحما وصار الظلم والجور يا علي الشان وسنة الهادي تغيرت والميزان سنة الهادي تغيرت والميزان والحكم بذيق زهام الحربت ليل اسلام او يا يا المظلوم يا يا <العرش> الشاعر الحسيني مهدي الفتلاوي آداء أروادود الحسيني الملة ياسين الوائلي الإخراج والهندسة الصوتية مصطفى الطيب ونسألكم الدعاء